وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا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 لا أكفّر عنكم سيئاتكم ولا أدخل أنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبِمَا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية محرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به